سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو كم رمقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله وإذ طال موسى لقومه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بَنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا, مصدقا ما بين يدي من التوراة ومبشرة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 والذي أرسل رسوله Yeah. ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تقيا ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم نصرات احبونا نصر من الله وفتح قريب وبشر يا ايها الذين امنوا امنوا الله كما قال عيسى بن مريم كما قال the